إِذَا مُرُّنَا نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَاءُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَوْمٌ مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَى دَرَجَاتٍ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفٌ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 وَمَا أَ فَقُتُمُومِ شَيئم فَهْ وَيُقلفُ وَهو خَيرُ الرازقين.